112. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 113. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام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 له لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعما بعد ضرر أمسته لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقر إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم ثوابه واجر كبير فلعلك لك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك ان يقول ان يقول لولا أنزل عليه كنز او جاء معه ملك انما 114. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 117. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم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 أولئك يؤمنون به، وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوَعِدُهُ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ وَلَا كِلَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُم أَن نُلْزِمُكُمُهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ مَا لَا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ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 وضي الأمر واستوت على الجهد، وقيل بعده للقوم الظالمين، ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.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 117. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين 118. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدون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 111. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود 112. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 فعقروها فقالتتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا 111. برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز 112. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين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 ولم جاءت رسولنا لوطا أبيهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها 111. جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجير منضود 112. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد 113. وإلى مدين أخاهم شعيبا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 وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفًا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا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 111. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 112. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك ما بعدت ثمود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 119. وبئس الورد المورود 110. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرثد المرفود 111. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد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 فلا تكُفِ مِرِيَةً مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلٍ وَإِنَّ لَمُوَفِّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَأَخْتُرْ فِيهِ